وَأَمَّا عاد فأهلكوا بريح صرصر عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كَأَنَّهُمْ أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات في الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخبة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق بالصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الْوَاقِعَةُ وانشطت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فما يومئذ تعربون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء ها ها مقرأوا كتابي إني ظلمت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وقوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أُعطي كتابه بشماله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 ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه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 تنزيل من, رب العالمين تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ باليمين